يخرج الميدان ويقول راني متطوع باش نعمل خير من غير مقابل من غير ما ينتظر المقابل خاصة المقابل المادي المجموعة اليوم اللي تحضر معنا هي مجموعة شباب سوف مرحبا بكم معانا في برنامج نداء الرحمة بداية من نقوله زعيم المجموعة يعني رئيس المجموعة ريمي رضا اختنا وحبيبتنا وفاء رحماني ايضا عزيزتي روضا قروي اخ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 منها اللي هو عطف وحنان وحب وغيره كيفش بديته من هذا العالم الافتراضي الى عالم الواقع اليوم اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عليكم المرسلين محمد عليه الصلاة واسكا تسليم اولا المجموعة بدأت في عام 2010 بدأنا صحابه كانت مجموعة فيسبوكية عادية ما مجموعة من الاشخاص ومدت فيسبوك <صفيق> نعم ت تجا فهمنا بعضنا أنه نتلاقو يزينة من عالم الافتراضي أنه نتلاقوا في العالم الواقع وهي كانت مجموعة شباب سوف كانت كأي مجموعة عادية لكن عزنا الشباب إلى فعل الخير ودي خممنا نديره نشاط أنه نن الناس أنه يستفادوا من الفيسبوك يكون الفيسبوك مش كان ال الدلدة <صفيق> <لا هكا> شفقة <هكا صفيق> نعم وتلاقينا تلاقينا أولا أول نشاط برناه أنه قبل قبل ما نروحوا النشاطات ريمي يعني كنتم معرف يعني داخلين بأسماءكم الحقيقية كنتم متأكدين أن هذه المجموعة هي هي من الواد كلها يعني مش خارج نعم الواد نعم عن مسمى تاحة مجموعة شباب سوف نعم كنا معنتها معظم الأصدقاء يعرفوا بعضهم هذا يارف الأخر كنا معنتها تخلتوا بأسماءكم الحقيقية نعم كان نصف أسماء حقيقية من خلطها بعد كأول معنتها درنا أول نشاط وحملة برا بالدم الأولى مه. كانت ما صغيرة جدا معنتها ما لقد صيد كبير في البوذي بعد درنا في باق العام الماضي درنا حملة زيارة للبشير بالناصر مه. كانت الأطفال المرضى مه. حقيقة كانت الأطفال المرضى بعدها توجهنا للطفولة المسافة تعرفنا على الطفولة المسافة الحقيقة جدنا مفاجأة تعرفنا على الطفولة المسافة ما كناش نعرفهم بعدها بعد نهاية الزيارة وكذا اقترح علينا الأخ إسامة إسامة معزب الشيخ اقترح علينا أنه ندير زيارات دورية نعم. للطفولة المسافة تبقى تتواصل معهم نعم نعم كل شهر كالفوني أنا حق خيسان نروح لهم أنا ومحمد شادو وساعفي نروح لهم نروح لهم و والحمد لله كان أصدقائي عاونوا فينا ماديا وكل شيء هنا نعمل حفلة, حفلة عيد ميلاد ونادرنا حفلة خيتان وما وين وقت ندير الزيارة زيارة نعرفوا أصدقائنا حظتوا عنها الطفولة المسعفة معنى تعريف الطفولة المسعفة كانت ما كانش يعرفوها ساعة خطر يسمعوك ما يعرفوش معنى الطفولة المسعفة القصل من هنا بعدها هذه ما عمت هنا لقيت أنه أطفال هادو زادوا كانوا 14 طفل وبو الزيارات تاعنا والحملات تاعنا وعرفوا بهم ما كاش ما كاش اسبوع تكلفوا ب4 الا ما انت تكلفوا ب أطفال قلنا معناتها نديروا حصه هنا في الاذاعه على الاقل يفهموا العائله السوفيه انه طفول المصرف معناها حتى في كيف تتكفل العائلة من هي الطفوله المسعفه هذه من يشددهم مثلا النشاط الاجتماعي م -م. تروح تدير دوسي هذا النشاط الاجتماعي و... يعني كي تهز تحب تهز الطفل وين تروح آه. وين تقصد يعني ومن بعد عاد عاد نشاطكم كله مرتكز على الطفوله المسعفه كله مرتكز عليه معناتها من الدافع الانساني الدافع للخير درنا درنا الحملات هذه وإن شاء الله مزنا في حملات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله شكرا, شكرا لك رضا وفاء وفاء طبعا كنت حكتنا من قبل يعني سابقا عن هذا النشاط كفش تعاملتم مع الأطفال كفش حتى الأطفال كفش دوا يتعودوا عليكم ويتعودوا على زياراتكم أيضا أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا نشكر نشكر إدارة سوف على سبب الطيب إدارة الوالد إدارة الوالد راجع الوالد هي الوالد كل يعني بوديها سوفري نشكركم على سبب الطيب هذا نشكر, نشكر الآخرين لأنه جابني مع معنا يا ول الأخوة اللي رحناه لو كان يجيبك شو يجيبك النية شكرا لك إخترائي أولا أول ما تعرفت على الفئة هذه في أطفال المسرفات خريمي ما كنت نعرف بلي كان طفلة مسرف كنت نعرف بلي كان فئة هذه بس لما كنت نعرف بلي رأي كان يعني بالإمكان المواطن بسيط انه يقدر يدخل لهم إذا ما شغل رم ما عزلينا عن العالم نعم. نعم. لكن بفضل رب سبحانه فضل خريمي يعني هو اللي شجعني باش أروي قالوا لنا ندخل بون الجماعة ورحت معه زورتهم وشفناهم وتعطفنا معهم وحبناهم وحبونا وولفناهم صراحة يعني حتى كنا نروحوش مرتين ماذا نقبل كنا كل مرة في الأسبوعين كل يوم سبت كنا نروحوهم أي يوم لو عطلتنا الوحيد <تصفيق> كنا نروحوهم كن كل سبت وبعد يعني كنا مع الدوام كنا مرتين في سمانة مرة في سمانتين صديبهم حسب الوقت <تصفيق> والله يعني التفوذة مسافة هي ضحية أخطاء يعني بعض الشباب وجينا هنا حضرنا باش لدافين يعني بالنسبه لي انا اللي دافعي مانيش عارف الافكار الاخرين كيفاش كانوا نضوان باش ننوروا باش نشوفوا الشباب يعني مدى بهم شاب يكون شاب يعني الحمد لله انا في اصل الاول لما المهم ما اختتم هذه مزيش تكرر يعني نقولوا ربي هدين على كل حال ثانيا لنعرفوا العائلات نقولوا بلي ريكين نسات يقول لك نروح نهز صغير باسم ربيه من الطفولة المسعفة لكن روح يقول لك لا هو صغير ومعنا بليش وهاو وغير شريعي كذا غير مش ذنبه هو الطفل بليغ غير شريعي هو روضحية اخطاء الشمعي معنا هو حضرنا هنا باش نواصل حتى عن دوتا عكونا الشباب يعني قيمي بوجبهم يعطيهم الصحة برك الله فيهم قيمي بهم زياراتهم مثل متكارير هذا بهم مدين يعني يجيبوا ويزوروا ويطلوا ويهزوا يعني أعدوا بحقود ما حاسينهم كجزء منها صراحة ما من حدراكم هكذا في المجموعة؟ والله أنا عاد لي مجموعة كبيرة ياسر تقريباً <تصفيق> من خمسة وشرين واحد من الكوبة خمسة وعشرين. والمجموعة الناس تري تقريبا أنا كم قالك بعد الخمسة وعشرين ستة وعشرين. واحد منهم جرب نشتين أكثر أكثر مع الطفولة المسافة. نعم. شباب صوف كذلك عنده عدة نشاطات أخرى يعني ومركز غير عن النشاطات اللي مركز غير عن الفئات اللي رايحوا من نوع ما. كانت عدنا زيارة المكفوفين في يوم مدرسة المكفوفين في يوم العالمي. كانت عدنا زيارة المركز البيداغوجي لل. الشطب. بحي حي شط كانت عندهم يعني مجموعه شباب سوف متمركزه زي على نشاطات خيرية. نعم. عن عندي, عندي سؤال يعني لي وفاء هو هناك يعني أخواتنا جايين معنا لكن حابين يقعدوا ونيك الضيفات شرف في هذا البلاتو وفاء السؤال يطرح نفسه صراحة يعني ونحن في مجتمع الواد وانتو تحكوا عن الشباب سوف مجتمع الواد لمازال حد الآن يعني رغم العولمة اللي انتقلوا عليها ورغم انتشار الفيسبوك ليصبح في كل بيت في كل عائلة مازال مازال هذيك العقلية على المحافظة وما محافظين وما أن علاقة صداقة هذه في حدود معينة ما فيش صحبية بين البنت والولد كيفاش خرجتوا بصراحة يعني أنتم بنات وأولاد ذكور وإناث خرجتوا من هذا العالم الافتراضي كنتم مثلا يعني تدخلوا عن طريق درداشة في فيسبوك خرجتوا للأرض الواقع تتلاقى وتخرجوا مع بعضهاكم حتى وإن كان الدافع خيري يعني الوازع إنساني لكن لكم تلتقيوا كيفش كيفاش كانت تقبل العائلات تعكم لهذا النشاط الخيري مع الجنس الآخر اللي هم در مذكور والله شيء كما هذا أول, أول شي يرجع للعائلات كان نعم. عائلات يعني بالرغم أننا تسكن في الأفيل كما نقول نفسه في البلاد ما زال عنده ماذا كانت لا ومشي هكا وإحنا يعني الحمد لله يا ربي يعني شكل لولدين يعني الحمد لله قال لك دافع خيري معناه ما نحرمكش <تصفيق> وكما قلت لك الأخت هذا شيء تعثيق يعني الحمد لله للوالدك يدولوا ثقة في بنتهم ستوك وقعدوا خارج خارجوا على بينهم وراء رايح نعم على بينهم كنت لقى مع أخ شاد ولا أخ رضا ولا أخ سمعين على <تصفيق> الشيء اللي رايحين ليه عنواش <تصفيق> ولكن يعني مش غير رضا ولا شاد ولا راح وكين أخوة أخرين الحمد لله يا ربي نعم <تصفيق> <تصفيق> يعني حتى في تفرد الهاتف يعني أوجدت ناس ك كفتاة يعني كطفلة نعم. يعني ك تليفون تاعي أي واحد من الأخوة في أي وقت محمد في أي وقت م -م -م. الأخ عصام عندي أسكتة أخرين. مستقبلهم مستقبلنا يعني عود في في جلسة عائلية يعني كيقولوا لي الأهل تاين. فلان هذا فلان بين بين على كان كن موضوع معين متصبب يعني عندكم عامل مشترى الحمد لله رب رب كل رب رب رب رب رب رب رب رب الرحمة اللي هي ممرضة بقسم طفولة المسعفة بمستشفى بالناصر ناصر روضة قروية مرحبا بك معنا طبعا تحكينا كيفاش كان تواصلك الأول اول اتصال أول علاقة جماعتك مع شباب سوف هذه المجموعة اللي مكنتوها يعني كإدارة أنها تدخل قسم الطفولة المسعفة تحتك بهم تزورهم اه هي لفتت انتباهي وفاة نقطة مهمة جدا أنه أنا قرحت يعني سابقا الطفل المستعف وشفت القسم يعني المكان اللي كانوا فيه كان يعني منعزل عن المستشفى كله كانه يعني ايزور يعني عايشين وحدهم هالا الاطفال كنت نتصور أنه الزيارات كانت ممنوعة إلى أن جت مجموعة شباب سوف وعادوا يزروهم ويرقدمونهم في الهدايا لغير ذلك وقبلهم كين جمعية خيرية أيضا تعاملتم معها من قبل أكيد كفش يعني تستقبل هالناس كفش تتعاملوا معه كفش تستقبلوا إيه. مساعدتهم للطفول المسعفة قرب الميكرو فضلي روضة أكيد بعيدة شوي يعني <تصفيق> <اليكم> السلام عليكم. <السلامة> واحد كفاية مش شرط نستقبلهم إن شاء الله حاجة. كان جمعية من جمعية كان جمعية جيل للخير كان م -م. جمعية شغل منظر من جيت يجيت الطفولة المسعة فانصور معه ونجيب الصحافة تكتب عليهم م -م. قدمش قدمت صح كان جمعية تفرح لولاد تجيب لهم هدية تضحك معهم تلعب لعب تحقق بالوقت كان في بريميرات كان في طب الأطفال رقم واحد غير ولكل كبار العدد وكبرت الناس دخلوا وخرجوا وكهف الحديث كان او هذا جبوا Mä haen عزلهم عن الناس صح كانه شغل مشي من الناس نور ما انسقブル أي واحد بصح في حدود نا. مش أي واحد يجي ولا حاج كجمعية مش تحجز الحدود ويشتحجز الحدود في الزيارة لا كان كي... ك الناس قلت لك معنا يجوا مش عن مش عن أساس الذر يجوا الطفل هذا وما متأكدين منه من أمه والله من أبا والله حاج يجوا يشوفوا باللي صحرنا نلقينا ويروحوا من بعد نا. جي عيلة أخرى شغل جوي سقسو مش كجمعية والله صار كجمعية تفرح لهم لا تضحك معهم تشل لعبة معنا معان بينهم شيء حواج تع تعز وش بيكم عندكم مشكلة انكم تضربوا الطابل يعني الميكروازي خصصها <تصفيق> شوية ناظرونا شوي <تصفيق> بنسبة لعلاقتكم مع مجموعة شبه سوف يعني على على, على اعتبار انهم موجودين معنا في هذا البلاتو كيفاش تقبلتوهم اول مرة يعني هالوجوه الطيب هايخي وقت عيد الطفوله والله مش عادة لا يجاو قبلها كا كفكر كمجموعة جاوا يشوفوا قالوا لنا اسمعنا معنا كان طفلا مصعفو جات في مو ناس بين قلت لكش على المرض وكل شيء عرفنا من بلهام وهذا رسامي وهذا العمر الجامع وش نحتاج وش نحتاج ومبعضتهم هم فكرة أن تصل بنا قالوا حابيننا نحضر العيد ميلاد الياس على الطفل الأول ومبعض قالوا لا نديروا كفكرة أن ننطهروا الأولاد عندنا أولاد لازم نطهرهم نعم شغلك يجوع لازم ننطهرهم لأننا عارفين ما يكباروا صح كان أولاد نعرفوا مرة ما يروح ومن ما ننطهرهم مش خطاك شكيان عبادة قبك راح ننطهروا نديرهم معارس نعم جدت الفكرة تدرنا مع الإدارة ومع المديرة تاعنا ومع مصطفاوي يعني كانت فكرة مجموعة الشباب سوف شباب سوف مع شير محمد مصطفاوي الحق وما فرننا كل شيء وقال لنا مهم قولوا لي وقلنا للطبخ تاكش حتى هم لازم يولي عندهم رايش يظهرونه وكل شيء دنا لهم حفلة وحضرت المديرة معانا وحضرت مصفاوي م -م. م -م. معنا وحضر الشيخ مصفا ويقول قعدوا كي يجوم لنا كنا نرحبوا بهم لأن من الهدف جاءهم صح كين عباد من من دخلوه مش مال أصل كارك يروحوا المديرة ولا يروحوا الشفت عنا رضا حمروني م -م. ويوافقنا ولا لا كان حواس كين عباد منا في حدود من دخلوه مش أنا عندي شهادة يعني للالتاريخ الأخت روضة من أطيب خلق الله من أطيب الناس اللي شفتهم كنا عن قسم الطفولة المسعفة الأطفال يعني في سن مبكر يعني ربما أكبر طفل عمره تلات سنين أو أربع سنين نقصين حنان نقصين حب نموذج روضة وحتى زميلاتها حييهم بالمناسبة عندهم واحد القابلية واحد الحس واحد الحنان يعني يا ربي بارك لكم إن شاء الله يعني مش فقط الأجر المادي نا مرا زرتكم نعم ويتشو يسال لحد الان كنتو كيتخرج عليكم تحسوا بداك الشيء اللي فقتو فيه من غير شعور كيجي اول ما يجي بين والو نتقسموا مع صاحباتنا اللي تجي تقول هذه ولدي وهذه بنتي ونرباهم صح وهذا شفتو فيكم فعلا صح عادي ما انا اللي جاي كل واحد شي يحب تلقينا بالزوز بثلاثه هذا أنت ولدك روحي يديري روحي قيمي بيه ونقومكم صح كي يروحوا صح صح تقعد واحد الحرقه وتحسو بها ويصال لحد الآن عندي طفلة ثلاثة سنين معنا حتى للدار نده والحقمي حديث ولي راي بنتي مش طفلة ديرتها وكل شيء معناه وتعبت والله أغنى حد الآن كنا جاء أجلك رب إن شاء الله رب إن شاء الله أغنرح لها كنا لجاءها هذا الشيء ربما أنا كنت ذكرت لك من قبل روضة كنت تذكري قلت لك أن الأجر عند ربي أكبر من الأجر المادي لكو تدو فيه من خلال عملكم من خلال حنانة يعني ما ت نقص كل شيء معناه زيد بلخر انك كنت تضربي تضرب بيك شوي مشكى قايمة بيك خليه مصخ كي مراكي مجا لا بالعكس دي حاجة ترجع ليك اصلا مش هو مش ناقص معناه أنت ليش أنت بعدي عنه بالعكس تربحين تقربيلا ربي سبت اجرك ربي خليك روضة ويفرحني بيك ان شاء الله <تصفيق> نروح الشبابنا ايضا سمعين جداعي وإيش أضافت لك هالمجموعة وإيش كنت داير وين كنت يعني قبل ما يجبدوك هذا العالم مجموعة شباب سوف طيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شهد الأنبياء كما تقدمت الأخت وسبقت وقدمت الشكر لإذاعة نسأل الله أن يجعل هذا المنبر يعني إذاعتنا الحبيبة إذاعة سوف دائما هكذا في الميدان تواكب أمور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 يعني كثيرا من الشباب والشابات يعني انبهرت بهم أنا كنت يعني سؤالك إجابة على سؤالك أنا قبل ما نتطرق المجموعة يعني ككل شاب يعني ككل شاب يعني يسير طور دراسته يعني كنت ندرس يعني كنت في عالم الدراستة فقط نعم ولكن لما تم يعني دعوة لهذه المجموعة يعني والله دخول للفيسبوك جاء على سبب هذه المجموعة يعني صراحة لم كنت لم, لم أكن أعرف الفيسبوك كنت أعرفه شكليا يعني ولكن مجرأت أني ندخل الفيسبوك ونبدأ صداقات معه يعني والحمد لله يعني دخلت وكما قلت لك يعني انبهرت بالعطاء الكبير اللي رايته في الشباب يعني وشجعنا وشجعناهم ايضا فكنا ننصح بعضنا يعني و يعني بعضنا يعني يعني حتى الاخوه قبلي مشكورين تحدثوا على الجوانب يعني الاجتماعية والخيرية وماذا فعل والطوفولة المسعف يعني يعني ممكن نسوي باب يعني في العلاقات ما بين الأعضاء في حد ذاته وهذه لما تكون علاقات متماسكة تساعد على الإنتاج وعلى التقدم للأمام يعني ننصح لكل أخ بايا أنه هذا الصرح يعني أو هذه المجموعة مجموعة شباب سوف يعني والله إننا نستبشر بها في المستقبل يعني وإن شاء الله رب يوفق الجميع وديما نقول إخوان نذكر نفسي ولنذكر الإخوة يعني بالإخلاص في هذا العمل حتى لا يعني حتى لا يضيع الأجر يعني وحتى لا يدخل عن الرياء وإن إذا لأن إذا دخل يعني في في الال يعني الإسلامية يقول العلماء إذا دخل عنصر في أي شيء يعني قد يحبط العمل ولو نعم. بعد حين يعني نعم. فلا نريد هذا الشيء يعني آه طيب آه الشيء الآخر يعني على ما يخص طفل مسعفة والله واقع عليم لما وقفت عندهم يعني أنا زرتهم تقريبا ثلاث مرات بحكم بحكم دراسة وبحكم الوقت لا يكفي والشغل وكذا وكذا والحمد لله آخر زيارة يعني يعني توجد يعني حتى بشأن نقطة أخرى قبل أن نتطرق للنقطة هذه على الفيسبوك. الفيسبوك لازم الشباب اللي يسمعوا فينا ولا المستمع الكريم اللي يراه هذا نظرة سلبية على الفيسبوك. أنا نصحح على هذه النظرة. أنا نقول لخاصة الفيسبوك والإنترنت بصفة عامة هي سلاح ذو حدين. يعني لك أو عليك. يعني خاصة الفيسبوك اللي, اللي يراه فيه خاصة أرباب العائلات والأسر اللي يروح اللي يرام فيه إلا من الجانب السلبي والصدق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 دار ثورة لكن مش ثورة ضد النظام أو ضد الحكم وإنما ثورة ضد الفساد ضد الشر ضد يعني ساهم هذا الفيسبوك في نشر الشباب الخير كما, كما شباب سوف كالناس الخير يرى موجودة عبر التراب الوطن يرى تقوم بعمل خيري جبار من خلال هذا الشبكة شبكة الفيسبوك وهذا الشيء اللي يخلي كما أشرت يعني حبيت نتواصل يعني معك في نفس النقطة أنه شباب الجزائري عموما ليس فقط سوفي بطبعه خيري هات ملقاف وسيلة إلى يعني التواصل قدر يعني يمشي معها صح والله هو لم يخص بما يخص يعني شباب الجزائر قاطبة يعني ولكن انا أحكي من موضوع يعني تطرقت به الاخت وفا يعني على الحواجز التي تجدها البنت يعني داخل المجتمع. داخل المجتمع وخاصة كما نعرف انا خرجت درست في الخارج وخرجت يعني وشفت يعني يعني كما نقول بلغة درجة أكثر برا الواد عقلية زي كما نقول إحنا بالدرجة وداخل الواد شيء آخر وناحية نوضح يعني كان أخت يعني هي حاضرة معنا ك يعني ضيفة شرف وهي مشكورة على تلبية الدعوة يعني يعني هي يعني تدرس يعني في الجزائر العاصمة وإن شاء الله تكون طبيبة إن شاء الله إن شاء في السنة القادمة يعني لما طلبت منها الدعوة يعني لا كنت على أعرفه ولا تعرفني يعني مجرد صداقة على فيسبوك يعني فأنني يعني لما وافقت في سرعة كبيرة وتعاطفت و يعني وجدت منها صدر رحب وقلب كبير يعني م -م. وقامت بزيارة الطفول مسعة يعني مثل هذه النماذج م -م. مثل هذه العقول التي عندها أفكار هكذا يعني م -م. ما حوجنا إليها يعني م -م. ونح وارجع بك إلى زمان يعني قد المستمع يقول هذه الأشياء دخيله علينا ويعني فرض علينا العصر والعلم لا, لا لا لا نرجع إلى زمن تابعين يعني زمن الصحابة يعني خولة بنت الأذور يعني م -م. نلاحظ أنها كانت تسافر بدون محرم وأجاز لها أبو بكر صديق أنا ذاك يعني كان أمير المؤمنين لأنها كانت عندها مغزى كان عندها جهاد ومخز جهاد يعني وكانت سافر كانت تسافر مع أخوها ذرر بن الأظور يعني فكانت يعني تطبب في الجيش وكانت يعني كان كان عندها خروج لرسالة لهدف فالإسلام يجيز ذلك يصرح ذلك ولا يحرم ذلك فأنا هذه النقطة نوضحها الأخوات حتى يزيلينها يزيلون هذا العوائق ويعني وكما نا ننسى كما الآية تقول ومن يعمل فقال ذرت نخيل ومن يعمل فقال ذرت شرنيانة <تصفيق> يعني كلنا سنحاسب يعني طيب وما نرجع الى موضوع الطفولة مسعة حتى نركز عليه قليلا ثم نعرش يعني الطفولة مسعة كما قلت لك واقع لي في الوقت يعني أنا لا أعرف لم ألم أكون أعرف بشيء يسمى الطفولة المصحبة نعم. كنت أعرف أنه يوجد طفولة أطفال غير شرعيين وتناولت هذا الشيء في حكم دراستي يعني وفي مسيرتي مع العلم ولكن لما نظرت إليهم يعني وجدت واقع آخر يعني. مم. وواقع في ماذا يتمثل هذا الواقع في عزوب المجتمع على هذه الفئة بالذات؟ مم. أنا حتى لا أطيل عليكم وأريد أوضح نقطة للمستمع الكريم مم. يعني الناس اللي يسمع فينا وش الطفولة مسحفة؟ رهم يناس بشر مثلنا مثلهم مم. وحتى القرآن يعني تطرق لهم وبينهم ووضح هذه النقطة وهي نقطة الأخوة في الدين كما قال في سورة الأحزاب دعوهم لآبائهم فإن تعلموا أبناء آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم هنا هذه الأطفال طفولة المسعف، هم إخواننا قبل كل شيء قبل, قبل الشيء اللي راهم وقعين فيهم أنهم مجهولين أباء ومجهولين المعاة هم, هم ضحايا ذلك الشيء نسأل الله العفو العافية من مثل هذه الأشياء يعني والله يهدي إن شاء الله والله يتوب على الجميع الذي أخطأ تعال وبادر بادر التوبة وباب التوبة مفتوح لا. وحاول أنك تضمد الجراح والحمد لله الله عز وجل توبته ورحمته أكثر من كل شيء. ولكن كما تطرقت وقلت هم إخواننا في الدين. Wrap. واجب علينا أن نعاملهم في هذه النقطة يعني بعامل إخوة في الدين. واجب علينا أن يعني. معي شو شحالت النبض لله عايشينه. فيك بركة. شكراً أخ وتكون لنا فرصة إن شاء الله نستضيفه كأنه أنت مسترسل يعني خليك <ها بصريقة> كم <حسن صريق> من كل شكراً ليك نرجع للأخ شادو محمد أيضاً من مجموعة شباب سوف نفس السؤال يعني وش أضافت لك هذه المجموعة وش قدمت لك وش قدمت فيها أنت أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم أول رمضانكم سعيد الله يسلمكم وعمتكم بخير الله ال أنا عضو قديم في الفيسبوك الساعه قبل كل شيء انا ساكن في الفيسبوك قبل <تصفيق> المجموعه والحمد لله من بعد كذا خلنا في مجموعه شباب شوف من المجره تاعنا تغير قبل كنا حاسبين الفيسبوك غير غير تعارف وكاكاو تشات والحمد لله شفنا مجموعات كيما هذه خيرية توني عندي في البروفيل تاعي عندي اكثر من عشر مجموعة نصف مخيرية ولا اكثر من النصف ديما غير نستفيد ونهز ونشوف كيفاش هاته الافكار الحمد لله من اخذ المجموعة هذه كاين كاين هذا الشباب الصخير صح قبل ما كناش في الواقع من بينونش الناس اللي ما دايرين البركه راحت و بصح الحمد لله كدخلنا في الاخر و يزداد اكثر جسدت كي طبقناه في, ال... في الواقع, الواقع. كي خرجنا من الافتراضي صح عرفنا باللي صح مازال كاين شباب يحب الخير و الحمد لله يا ربي اللهم لك الحمد شباب في سنك كل محمد اا آه... تسمى منظم مختصين وكاين الاصغر وكاين الاكبر و... الحمد لله منا كل بدره كبيرة وينصحوا صغيره وعند حافز النشاط الحمد لله نعم كي رحت لـ لـ مع المجموعة للميدان يعني كنت اتوقع أنك تشوف الميدان كما كنت تشوفه في في الفيسبوك وانت تكون انت كنت ساكن يعني كنت قديم في الفيسبوك <تصفيق> يعني هل الشيء الفعل كان أكبر من الكلام ما في, في الأول ما كناش نصور ما أصلاً الفئة هذه ما كناش نديرهم منا في بالي ومنا مكانش ما, ما كناش نسافر مرام كان في الواد أصلاً منا كان سافر مكان غير في ال في ولاية الشمال أوكي دخلنا صدمت برواقة صدمت واقع ماري صح ما في الأول ما قديت الصراحة <تصفيق> لو دخلت ما خرجت <تصفيق> ما قدرت شيء. كانت تحكي لي الأخت روضة يعني في السابق إنه كان كثير من الناس كانوا ما يقدروش يحتكوا بالأطفال هؤلاء يعني يدخلوا يعوضوا يخرجوا ما يقدروش يشوفون يقدروش يتعاملوا معهم من قبل. في الأول ما قدرت. صراهم بعد مع الوقت ومع العظام <تصفيق> شجعت بالعظام دي <تصفيق> مزية بهم الحمد لله أنا عدت واحد منهم. كم ما روحش من بخا مشغوب حتى في البداية الأخير عادنا كيف نخرج عليهم الأطفال يبدو يبكوا شوفونا راحين يبكون عودوا علينا حمد لله رب الله رب يثبت أجركم إن شاء الله, الله نرجع بس نختم في هذه الدقائق القليلة مع رضا ماذا بعد الطفولة المسعف أم راح قص يعني تختصر فقط وتقتصر بالمجهود تاعكم ما تدبسوف كين كبر تياس الخمس آلاف خمسمية ما ما ما, ما تغ كلهم من الوالد ما كلهم الوادي كان مم. كان حتى من برا كان مثلا نفول إنشاءة على مجموعة جتنا ضيفة نفيسة <تصفيق> نعم بدلناها استضافة وجدت اللي دعم في برنامجه مع الشباب نعم ودور أسسنا مجموعة خاصة بالطفولة المصعفة اسمها مجموعة أصدقاء الطفولة المصعفة بالوادي نعم مهم هذه تقريباً في الثلاثة مئة هذه مجموعة اقتصرنا على الطفولة المساعدة كل من يحب الخير ويحب يزور الطفولة المساعدة هذه يشوفهم يشاركنا في زيارات ينضم للمجموعة هذه وحتى مش من المجموعة هذه يحب يدير الخير ينضم لينا وحتى مش داير فيسبوك يجينا في زياراتنا ما شاء الله القادمة بالنسبة للقاءات يعني وين تتم يعني في أماكن الزيارات ولا, ولا وين تلقو قبل البرنامج الحطوط على الزيارة مثلا في في حديقة ن نقول مثلًا في جردة مثلا أنت أولاد أحمد نقعد وفهم نتفهم وندروا برنامج وكذا ومعلك نتفهم كلكم كي مراكم نفس العدد وممثلين فقط نعم ممثلين تقريبا ممشتين. المصحاب المتحكين صغار مجموعة أكثر ونزيد البرنامج أكثر, أكثر, أكثر, أكثر, أكثر. نعم إذن مكتر. رضا وفا روضا واسمعين ومحمد والأخوات أيضا من ورائي ربي يحفظكم إن شاء الله وربي خليكم للواد وللجزاة زائر. أنتم خيرة شبابها وأيضا كل المجموعات الخيرة الفاعلة في المجموعة الفيسبوك أخبار شوف سوف وأيضا مجموعة وما أرسلناه رحمة للعالمين وأيضا المجموعات الخيرة اللي راي فاعل الآن في أرض الميدان في أرض الواقع نحيوها ونذكر أن برنامج الرحمه خلال هذا الشهر الفضيل وإن شاء الله إذا كان ربي سهل حتى في الأيام العادية راح تكون أبواب مفتوحة وحل كل المجموعات سواء النشطة في هذا العالم أو في العالم الواقعي العمال الخيرية ربي ثبت أجر الجميع